دیک لیا بد ای سبو المحد الم نل گو آئی نئی پریس شفتين وهديناه النجدين فلقت حمل عقبه وَمَا أَذْرَكَ مِن لَّقَبٍ فَكُورًا قَوْمًا قَوْمًا إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ یتی مرب ن ز مرغ تم کے نین لگی ن وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآيات إِنَّهُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ النَّارُ <مصار>